اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والا قد خلقنا الانسان من صليصال من حمأ امسنون وان جنن خلقناه من قبل من نار السموم واذا إني خالق بشر من صلصال إني خالق بشر من صلصال من حمائم سنون فإذا سويته ونفخت فيه روحه فقعوا له ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ وَأَلَا يَا إبليس ما لك ما Maka bersama yang bertakabul. وَقَالَ لَمْ أَكُلِ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ وَقَالَ فَأَخُرْجٍ مِنْهَا وَقَالَ فَأَخُرْجٍ مِنْهَا فَإِنَّكَ مُجِيمٌ وَإِن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 لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك, إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إلا, إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب, لكل باب منهم جزء قسووم اللهم أجرنا من النار إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلواها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 تبئ عبادي أني أنا الوفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تيفي قرآن دوت كوم